بسم الله الرحمن الرحيم لم يكن اللين كقوم أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيه رسول من الله يكلو صحفا مطهرة فيها كتب قريمة وما تفر الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما البينة وَمَا وَنَفَا ويقيم الصلاة, حنفاء ويقيم الصلاة الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك جزاؤهم عند ربهم جنات علم تجري من تحتها الأمهار رضي الله عنهم ورضو عنه ورضوا عن ذلك لمن خشى ربّه